قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيبا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 وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف فَوَيْلٌ من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم لكن الْيَوْمَ لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين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 ويقول الإنسان اذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم, ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا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 ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعبد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا